ورثك لاله او امراه وله اخ او اخت فلك لواحد فلك لواحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث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 يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا يُدْخِلُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عذاب مهيم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 أُولَئِكَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ولا تعذبوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموه الا الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا فعسى أن تكرموا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم, وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا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 إِللاا مَا قَدْ صَلَف إِهُ كَانَ فَاخِشَةَ وَمَ قتَ وَسَأَسَبِيلَ حُرِمَة عَلَيْْكُمْ أَُّهَا تُكُم وَبَنَااتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعََّ تُكُمْ وَخَااتُكُم وَبَناتُ الْ الأخِ وَبَناتٌ الأُخْتِ وَأَُّه تُكُمُ اللاتِ أَُربعَنَكُم وَأَخَواتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرضُاعَةِ وَأَُّهَاتُِسَائِكُمْ وَرَبائِبُكُمْ وَرَبَائِبُكُم الَّاتِ فِي حُجُوركُمْ مِن النِسَائِكُمُ الَّاتِي مِن نِّسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُم وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ من أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا